117. يسألونك ماذا أحل لهم 118. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما 119. عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب